لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا ل ذ ي ن ل ا يرجون ل ا ن لولا أنزل ع ل ي ن ا ا ل م ل ا ئ ك ة أو نرى ربنا ل ق د ا س ت ك ب ر و ا ف ي ه شركه الهدى م ل ا ئ ك ة ش ر يومئذ ل ل م ج ر م ي ن يوم ي ر و ن الملائكة ر ب ح ي ئ ذ ل ل م ج ر م ي ن و ي ن اجتماعي ش ر م ن الهدى إ ى ش ر ك من ع م ل ل ف ج ع ن ا ه هباء ن غير ا أ ص ح ا ب الجنة ي و م ه ذ س ت ق ر له و ن ح س ت م ق ي ع ا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزينا الملك يومئذ الحق الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول ي اتخذت ل ي ن ي ت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان, وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن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 الذين ي موسوعه ه م إ ل ى ن ه ب ل س ي للعلوم ك ا ل ا ض ل س م ي ه